رقم هذا الشريط هو تسعة وثمانون وسبعمائة وثلاثة ألاف وهذا الشريط مكمل للمادة التي في الشريط رقم ثماني وثمانون وسبعمائة وثلاثة ألاف بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح اسماعيل مندكار المخالفة لأحكام الله تعالى ورسوله وإن لم يعتقد هذه الآن أنزل مرتبة من إيش اللي من التي سبقتها وهو اعتقاد وجواز الحكم بأحكام المخلوقين المخالفة لحكم الله عز وجل يرى جواز نعم اعتقاد وجواز الحكم بأحكام المخلوقين المخالفة لأحكام الله تعالى هل نستطيع أن نقول عن هؤلاء الذين يحكمون بغي يعني لا يرون جواز هذا الحكم هل في حد ضربهم على العصاء على ظهورهم بالعصاء نعم وإن لم يعتقد المماثلة والمساواة والتفضيل والجحود وهذا أيضا كفر ناقل عن الملة لأن فيه اعتقاد جواز ما نص الله ما نص الله تعالى وقطع بتحريمه وهذا من المعاندة والمحادثة للنصوص القاطعة الصريحة نعم. وفي جميع هذه الأمور المتقدمة لا فرق بين أن يكون الأمر كليا أو جزئيا فإن جحود حكم من أحكام الله تعالى في مسألة واحدة أو تفضيل حكم المخلوقين على حكم الله ورسوله في مسألة من مسائل أحكام أو اعتقاد المثالة في والمساواة في مثلا. الحمد لله وصلاته والسلام على رسول الله عند النقطة الخامسة. وقفنا عند النقطة الخامسة. إيه ما أعرف الله قال جامعه قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله خامسا ومنها بل أعظمها وأظهرها. معاندة للشرع ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما كملنا عليه ما كملنا الرابعة ما كملنا أقرأ كلام الشيخ ابن ابراهيم من أولهما في نفسه ويقول علامة ابن ابراهيم رحمه الله تعالى في بيان الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وأنه أنواعه وأنه أنواع منه أولا أن يحكم أن يجحد أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حقيقة حكم الله ورسوله ولا نزاع بين أهل العلم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه فإنه يكفر كفرا ينقل عن الملة فكيف بمن جحد ما أنزل الله تعالى من الحكم الشرعي نعم ثانيا اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله تعالى. يعني هذه الأمور ان حصلت له جحود مثلاً يجحد يقول إنه إنه كلام الله عز وحكم الله عز وجل ما هو حق ونحكم يعني القوانين عدم الأحقية لحكم الله عز وجل هذا من الكفريش من الكفر الاعتقادي ما هو من الكفريش العملي نعم. أو أنه أفضل منه وأتم وأشمل لاحتياجات الناس وما استجد بينهم من حوادث وتطورات وتفضيل حكم الخلق على حكم الحكيم الخبير أيضا من الكفر الناقل عن الملة ثالثا اعتقاد المماثلة بين أحكام الله ورسوله وأحكام المخلوقين وهذا كفر لأن فيه في تسوية, بالم... تسوية الخالق بالمخلوق في بعض الحقوق وفي إصابة الحق والتشريع خلافا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء لا. رابعا اعتقاد جواز الحكم بأحكام المخلوقين المخالفة لأحكام الله تعالى ورسوله وإن لم يعتقد المماثلة والمساواة والتفضيل والجحود وهذا أيضا كفر ناقل على الملة لأن فيه اعتقاد جواز ما نص الله تعالى هذه على الترتيب كما قلنا أمس الجحود أعظمها ثم التفضيل ثم المساواة نعم ثم اعتقاد مجرد الجواز هو يقول يعني مثل الرابع هذا يقول أنا ما أقول إنه حكم الله عز وجل يتساوى مع حكم المخلوقين ولكن يجوز أن نحكم بحكم إيش المخلوقين هذا أيضا يدل من الكفر إيش الاعتقادي نعم وهذا من المعاندة والمحادثة للنصوص القاطعة الصريحة نعم وفي جميع هذه الأمور المتقدمة لا فرق بين أن يكون الأمر كليا أو جزئيا فإن جحود حكم من أحكام الله تعالى في مسألة واحدة أو تفضيل حكم المخلوقين على حكم الله ورسوله في مسألة من مسائل الأحكام أو اعتقاد المماثلة والمساواة في مسألة من مسائل الأحكام كذلك أو اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة من مسائل الأحكام والتشريع كفر بالله تعالى وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم كفرا, ناق... كفرا, ناق... كفرا ناقلا ناقل... ناقل... لصاحبه عن الملة كفرا ناقلاн نعم ناقل... ناقل كفر الناقل لصاحبه عن الملة خامسة ومنها بل أعظمها وأظهرها معاندة للشرع ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم استبدال القوانين الوضعية وإحلالها محل الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وشوفوا الأربع الأربع مسائل الأول قطعا تتعلق بإيش بالاعتقاد لأنه إما يعني كما ذكر الأول إيش الجحود جحود حقيقة حكم الله عز وجل مسألة الثانية تفضيل أنه حكم غير الله عز وجل أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى والأمور قلبية ثم المساوات يعتقد أنه هذا الحكم يتساوى مع ذاك الحكم أو مثلا أنه يجوز وإن كان ما هو متساوي ولا أفضل وما يعني أو حكم الله عز وجل الحق لكن يجوز أن نترك حكم الله عز وجل ونحكم يعني جواز ما حرم الله عز لنقطع فيها إباحة وإجابة ما حرم سبحانه وتعالى ها فهذه كلها من مسائل إيش الاعتقاد أما الخامسة هذه لأنها يعني يظهر منها أنها في الأعمال فقط يعني هذا النقطة الخامسة هذه قطعا هو أدخلها تحت إيش تحت الكفر الاعتقادي بل جعلها من أعظمها وأظهرها مع أظهرها يعني معاندة للشرعي ويعني أعظمها كفرا مخرجا من الملة مع أنها في ظاهرها أنها لا تتعدى إيش العمل لأنه ما في جحود لحكم الله عز وجل هكذا يقولون ولا في مساواة ولا في يعني ولا يقولون بجواز الحكم بغير ما أنزل الله ولا يغزعمون بالتساوي بين حكم الله عز وجل وحكم غيره نعم وإيجاد المحاكم الوضعية لكن هم أي يعملون قطعا أول شيء عملوه إيش رفعوا كل القوانين الشرعية وجابوا محلها إيش أحلوا قوانين وضعية محل القوان فعل هذا طيب هذا نسلم نقول إيش فعل ثم إيش عملوا أوجدوا المحاكم العظيمة ها؟ التي تحكموا بإيش بهذه القوانين الوضعية تحكموا بغير قوانين الله سبحانه وتعالى نعم ولا يسمحون في هذه المحاكم أن يقضى بين الناس ويحكم بين الناس بحكم من مثل ما قلنا لها أمس يعني لو كان صاحب الحق أو المظلوم يعني وقف عند القاضي قال أنا أريد أن تحكموا بيني وبين هذا خصمي بحكم الله عز وجل يقولون أمشي حنا ما في عندنا إلا إيش إلا الحكم بهذا القانون فهم يعني أوجدوا جعلوا هذا بديل ثم أيضا جعلوا التحاكم يعني إليه لا إلى غيره ها وأوجبوا على الناس إش التحاكم بهذه القوانين نعم وإيجاد المحاكم الوضعية بقوانينها الوضعية الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من مذاهب أهل الكفر وتحكيمها بين خلق الله واعتمادها هم وب... اعتمدوا هذه القوانين هذا أيضاً إيش فعل ثم دافعوا عن هذه القوانين دافعوا عن إيش الشرطة والدنيا والأمور هذه كلها لإيش لإنفاذ هذا القانون بين من بين الناس نعم والدفاع عنها والذب عن حياضها والذب عن حياضها ووصفها, ووصفها يصفونها إذا تكلموا قالوا أحسن دستور إيش الدستور الذي عندنا أفضل حكم هو الحكم الذي يعيش عندنا الحكم اللي عندنا عدل بين الناس نحكم بينهم بالعدل ما في عندنا ظلم هذا القانون يعني ما لا تضال وما لا مظالم فيه نعم ووصفها بوصفها بأنها من أحسن الدساتير في تحقيق حقوق الناس وإشاعة العدل والمساواة نعم. المزعومة بين العباد نعم. أنها هي سبب إيش العدل والمساواة بين الناس نعم. نعم نعم إن في هذا تنحية كلية إن في هذا تنحية كليّة لشريعة الله تعالى عن جميع مجالات الحياة واستيراد قوانين وضعيّة بدلها، وهذا لا شك أنه كفر يتعدى الجانب العملي، وأي كفر فوق هذا؟ طبعا هذا كلام من؟ شيخ أحمد بن فوق. رحمة الله عليه نعم. وأي كفر فوق؟ إنه مثل ما قلنا هو صحيح كلها عبارة عن أعمال إحلال، المحاكم وإجبار الناس عليها، ها؟ ثم الذب عنها والدفاع عنها وإلزام الناس بالتحاكم إليها وإذا وصفوها كتابة أو مقالة أو يعني خطبة أو يصفونها بأنها هي أساس الحكم وأساس العدل والمساواة بين الناس نعم وهذا كله ثم يزعمون أنه هذا كفر عملي نعم وأي كفر فوق هذا الكفر علما بأن أصحابه وأهله على درجة عظيمة من الرضا بهذا الأمر إن لم يشعروا بالفخر لذلك والاعتزاز يعني أقل ما يقال أنهم إيش على رضا ها يعني كامل بما إيش بما يحكمون به بين بين العباد هل يعقل أنهم يحكمون وهم غير راضين عن هذه الأحكام هل يتصور هذا أن الرضا غير موجود هذا مجرد الرضا إن لم يكن كما يقول الشيخ رحمة الله عليه إن لم يشعروا بالفخر والاعتزاز لإيش لهذا الحكم نعم أيمن بأن أصحابه وأهله على درجة عظيمة من الرضا بهذا الأمر، إلا لم يشعروا بالفخر لذلك والعزة لدقة تنفيذهم لتلك القوانين, القوانين نعم. وإنهم يتصفون ذلك بعين العدل. وإنهم لا يصفون. وإنهم لا يصفون. هذه النقطتين حقت يشعر فض. وإنهم لا يصفون ذلك بعين العدل. وما شعر أحد. وما شعر. وما شعر أحدهم يوما أنه ظالم في حق أن الله قلنا يعني الكفر العملي أنه يحكم الإنسان في قضية من القضايا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ شيخ الإسلام أنه يحكم بغير حكم الله عز وجل ويرى أنه ايش متعدم أنه وأنه عاصي والله. يستحق للعقوبة يستغفر ويتوب لكن المصلحة هي التي ايش هي التي يعني اضطرته للحكم بغير بغير ما أنزل الله سبحانه لكن هل هؤلاء يشعرون أنهم عصات أه أبداً ما شعر أحدهم يوماً أنه ظالم في حق الله عز وجل. نعم. وما شعر أحدهم يوماً أنه ظالم في حق الله ومرتكب معصية من معاصي الله وكبيرة من الذنوب يفعله ذلك إلا من رحمه الله تعالى وقليل ما رحم الله. ويقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه. هذا الشيخ الأمين الشنقيط رحمة الله عليه. نعم. فمن حكم بغير ما أنزل الله معارضاً بذلك للرسل وإبطال لأحكام الله فهو من الكفر الذي يطلق ويراد به المخرج عن الملة، نعم. ومن حكم بغير المخرج ويراد به المخرج عن عن الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما وفاعل قبيحة فهو من الكفر الذي يطلق ويراد به المعصية. نعم. هذا ما تيسر والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سباء يعني الآن نضرب مثال نقول مثلا طبعا نحن نعرف أن الحكم يعني في البلاد الإسلامية كلها حسب هذه القوانين إلا ما كان من الحكم في, في السعودية قطعا عندهم المحاكم وعندهم يعني دور القضاء وعندهم القضاء الشرعيين ها؟ يعني أهل العلم الشرعي هم الذين يقضون بين الناس ما في عندهم لا محامين ولا عندهم قانون أو المادة الفلانية أو المادة الفلانية أبدا إذا صدر الحكم يقول استنادا إلى قول الله عز وجل كذا وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وقول أهل العلم كذا جميع الأحكام التي تصدر وتنفذ كلها تكون يعني مسنودة إلى إما كلام الله عز وجل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أقوال إيش أهل العلم في التقاضي والتحاكم بين الناس هذا الواقع الآن طبعا يعني كل البلاد الإسلامية بلا استثناء غير المملكة العربية السعودية أقول تحكم بايش بالقوانين لكن يعني الحاصل والواقع أيضا في حياة الناس أنهم الحقيقة ما يرون الذم والعيب فيهم بل يرون الذم والعيب فيايش في قوانين المملكة العربية مثل ما يعني ما يشعر أنه ظالم بل يشعر أن ذاك الحكم فيه ايش فيه ظلم وأن ذاك الحكم يعني فيه قسوة ويعني فيه عدم إعطاء الإنسان لكامل حقوقه لأنه ما ما يخلونه مثلاً يترافع أو ما يخلونه يجيب محامي يدافع عنه أو يعني هذه كلها يراونها من إيش منظاة فلذلك يعني لجنة حقوق الإنسان الخبيثة هذه اليهودية الكافرة الظالمة المجرمة عندما تصنف الدول اللي يعني يعني فيها هضم لحقوق الإنسان أول دولة على رأس القائمة يحطونها وين المملكة لأنه كل محاكمها قطعاً لا تحكم بإيش بأنظمتها ولا بقوانينها وإلى الآن يعني يعني يعني آخر قبل عدة شهور كان في عندهم يعني القتال بالسيف وجهوا خطاب طويل جدا إلى المحاكم السعودية وإلى دولة السعودية أنه إلى الآن تحكمون بهذا وهذا فيه يعني وحشية وفيه عدم إعطاء للإنسان لحق الإنسان لحق روحه وحق بدنه فهم عندهم الحكم بما أنزل الله عز وجل يعني هذا اللي هي لجنة حقوق الإنسان أو الاستعمار عموما يعني هؤلاء المستعمرون يرون أن في حكم السعودية بحكم الشرعي وعدم التقاضي إلى القوانين الوضعية أنها رجعية وأنها هضم لحقوق, لحقوق الإنسان هذا الكلام يقبل من الكافر هذا الكلام يقبل ممن؟ من الكافر لكن الآن لهذا الكافر أبواق في الشرق وفي الغربي يرددون ويدندنون هذه المقالات يقولون إنه الحكم يعني هناك رجعي وما في إلا مشايخ يعني أعمارهم فوق السبعين وفوق الثمانين ما عندهم لا دراسة حقوق ولا درس الحقوق ولا درس القوانين الفرنسية ولا القوانين ولا يعرفون أمر من أمور الدنيا ما يعرفون إلا يعني ال ال فيرون إنه هذه كلها إيش معاب ونقاص مع أن قطعا العيب فيهم ها والكمال فيما يعني يحكم ما نقول كمال يعني ما أعني بكلمة الكمال على أنه قطعا التطبيق والتنفيذ في محاكم السعودية على الوجه الأكمل قطعا الكمال لله عز وجل أو الكمال لمن عصمه الله سبحانه وتعالى من خلقه في نقص لكن المهم أنهم عندهم الاستناد الأحكام الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية لا تستند إلا إلى حكم الله عز وجل وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك التنفيذ لا يكون إلا كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء يعني يعني سمعوا مقالة هؤلاء الكفار ثم قطعا أعجبتهم أحكامهم, أعجبتهم أحكامهم وأعجبتهم قوانينهم فهم يعيبون إيش الحكم في السعودية ومحاكم السعودية على أنها إلى الآن متخلفة وإلى الآن حسب ما كان يعني في محاكم الناس قبل 200 أو قبل 150 سنة مع أنه كما قلت العيب عن الحقيقة وهذا الكلام يعني إذا اعتقده الإنسان إذا وصف يعني المحاكم هناك ووصف الحكم هناك بأنه رجعي وأنه كذا هذا كفر يعني لا شك أنه كفر اعتقادي مخرج من إيش؟ من الملة والعياذ بالله فهو قطعا يرى وهذا أنا ما أقول يعني الآن ما نقول الكل لكن الحقيقة غالب الناس يرى أن الحكم في محاكم الدول هذه أفضل من الحكم يعني إذا لهم محاكم يقول لي حوشك الحكم في السعودية هذه كلمة يرددها حتى العوام يعني كل مكان أنا أرضى أني أحكم أو يحكم علي إلا في وين إلا في السعودية إن كان يقصد أنه في مثلا بعض الظلم أو في بعض كذا أو في بعض الجور هذا طيب لكن إن كان يقصد أن الحكم بغير ما أنزل أو الحكم الشرعي هناك قاسي جدا وأنا يعني هذا قطعا كفر مخرج من إيش فالناس يقولون يعني مثل هذه المقالات ولا يشعرون يعني ولا يشعرون بذنب ولا يشعرون بذنب يعني أنهم يظلمون شرع الله عز وجل أو أنهم يظلمون حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى في الشر في الخلق وفي الأمر سبحانه وتعالى الحقيقة الوضع اللي في السعودية قطعا نحن ندين الله عز وجل أنه هو الحكم الشرعي أقول وإن كان فيه نقص سواء كان قليل أو كان كثير لكن المهم أنه عندهم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فيه من نقص ورغم ما فيه يعني من ظلم أحيانا لكن هذا قطعا هذا الظلم الذي يقع لا يخرج عن إيش الحكم إيش عن الحكم بغير ما أنزل الله على أنهم من باب إيش من باب العمل أما ال بالجملة وعلى وجه العموم فهم قطعا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وضع الناس يعني في نقل أو في ذكر العيب عن السعودي وهذه كلمة يعني لابد نقولها هم على يعني طرفين أو على قسمين القسم الأول كما قلت يعني أبواق وتبع وأذناب للاستعمار لأن قطعا الاستعمار إلى الآن يغيظ أن الحكم هناك ما هو ديمقراطي ما في انتخاب والحكم يعني ملكي وهم يفعلون ما يريدون يعني يظلمون من أرادوا ويحكمون على من أرادوا ما فيه يعني ما يمكن مثلاً لأهل البدع ما يمكن لأهل الثقافات الغربية ما يمكن لمثلاً الرافضة أو غيرهم أن يصلوا إلى المناصب العليا عن طريق الانتخاب عن طريق كذا هذا قطعاً هم يرون هذا يعني هذا النوع من الحكم هو أظلم الظلم والذي يزعمون هو أظلم الظلم حقيقةً الشرع ما فيه انتخاب يعني حكم الله عز وجل أو الدولة الإسلامية ما فيها انتخاب يعني الآن الانتخاب أو الانتخابات التي نسمع والتي نرى يعني توجز أو يعني تبيح لأق... لأعظم الناس سفها أن يصل إلى إيش؟ إلى المناصب العليا ويتحكم في مصائر الناس ويتحكم في ذمم الناس هذا ما فيه في شرع الله عز وجل شرع الله عز وجل حاكم إما أن يكون هذا الحاكم يصل إلى الحكم عن طريق يعني أهل الحل والرب عن طريق البيعة الشرعية أو يصل إلى الحكم عن طريق التسلط سواء تسلط على الحكم أو يعني عن طريق البيعة وعن طريق أهل الحل والرب وصل إلى إيش؟ إلى الحكم هذا كله حاكم شرعي يجب على الناس جميعا طاعته في كل ما يأمر في دون معصية الله سبحانه وتعالى سواء عن طريق البيعة أو سواء تسلط يعني كثير من الحكام مثلا تسلطوا حكام بني أمي قطعا تسلطوا يعني بعد الخلافة الراشدة الحكم تقريبا يعني إلا ما رحم الله من باب إيش من باب التسلط وليس من باب إيش البيعة الشرعية التي يعني تؤهل هذا الحاكم الوصول إلى ذاك المقام أو ذاك الحكم عن طريق البيعة. لكن نقول يعني من بعد يعني من عهد الدولة الأموية إلى الآن تقريبا والحكام كلهم عن طريق إيش يعني وصلوا إلى الحكم عن طريق إيش التسلط وعن طريق إما يعني يعني هو يصل أو عن طريق آبائه وأجداده وغيره ثم قطعا تكون البيعة بعد ذلك. نقول يعني هذا حكم وهذا حكم وهذا أقره الصحابة وهذا أقره الصحابة لا شك الأكمل أن يكون كما كانت الدولة في أيام الخلافة الراشدة لكن قطعا هذا شتان لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيش أشر منه ما يعني ما ينبغي لعاقل أن يعني يطلب أو أن يعني يحلم في خلافة راشدة من بعد يعني قيام الدولة إيش الد يعني الدولة الأموية قامت والصحابة متوافرون وكانت الدولة عبارة عن دولة إيش؟ يعني تسلط تسلط فيها الحكام على على ال على الدولة وعلى المسلمين. لكن نقول هذا الأمر قطعا يعني يزعج من عدم وجود الانتخابات، عدم وصول سفهاء الناس أو عدم وصول هذا قطعا عن أمر يعني معيب عند الأوروبيين وعند الاستعمار. لكن قطعا هم حصلوا كثير جدا من الناس يعيبون يعني المملكة العربية السعودية على هذا النظام. والعيب حقيقة فيهم وليس في السعودية يعني الذي ندين الله أقول عز وجل به أنهم يحكمون بحكم الله عز وجل وأن وإن كانوا عن طريق حتى لو كانوا عن طريق التسلط نقول هذا قطعا حاكم شرعي تجب له الطاعة فهم يعني هؤلاء إما أذناب الذين يعيبون الأمر أقول في السعودية إما أنهم أذناب الاستعمار لأنه قطعا ما هو عن طريق الانتخاب ولا عن طريق المجالس هذه النيابية يعني يصل الناس إلى الحكم ويمكن لأي إنسان أن يصل للحكم فهم أذناب يعني هؤلاء أو مثلا دعاة القومية أتباع عبد الناصر الخبيث أتباع جمال عبد الناصر عندما قطعا أعلن المسألة كلها أنا أقول الآن حتى الدول اللي تزعم أنهم الحكم يعني عن طريق الانتخاب يعني سواء في مصر في أي دولة من أيام من أول ما بدأت الدعوة دعوة القومية وانتهى الاستعمار قطعا القومية الحقيقة هو عبارة عن يعني ابن غير شرعي للاستعمار ما في غيره القومية لكن هل قام حاكم من حكام القومية العربية أو من دعات الانتخاب ومن دعات الجمهوريات هل وصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب النزيه طبعاً احنا ما نقول شرعي لأنه الانتخاب أمر غير شرعي الانتخاب أمر إيش جميع هؤلاء الحكام في الجمهوريات التي تزعم إنه عندهم انتخاب وأنه لا مسألة عن طريق الانتخاب والبرلمان والتصويت ويعني انتخاب الشعب هذا كله دجل وكله إيش لا فرق بين رئيس جمهورية وبين ملك من ملوك إيش العرب في فرق ها؟ العاقل لا يرى فرقا ومن منكم يعني يرى بعض الفروق نرجو أن يبين لنا ويوضح لنا هذه الفروق أما أنا ما لا أرى فرقا بين حكم عبد الناصر أو مثلا اللي بجاء بعده أسادات أو حصني مبارك أو بين حكام المملكة العربية السعودية بل أولئك يعني على جهة أو أنهم يقولون أنهم يحكمون بشرع الله عز وجل فهم أولى لا شك فأقول يعني كل من يعيب الحقيقة هذه الدولة إما أنه من أهل الاستعمار أو أنه ابن يعني غير شرعي رضع من ألبانهم ورضع من يعني ثقافاتهم ويعني تجاربهم ولا يريد إلا أن تقوم يعني دولة علمانية كاثرة والعياذ بالله هذا واحد ثانيا يعني غير هؤلاء غير أهل القوميات والاستعمار اللي غيرهم أو العلمانيون وغيرهم أقول في أيضا طائفة أخرى أو قسم آخر يطعن في المملكة العربية السعودية والحكم في السعودية وهم من المنتسبين للإسلام. يعني يدعون الإسلام أو ينتسبون أقول إلى الإسلام وهم على الإسلام وعلى الإيمان وممكن يكونوا بعض الدعاة ولكنهم يعيبون الحكم في المملكة العربية السعودية هؤلاء نحن قلنا الطرف الأول أتباع من؟ أتباع الاستعمار هؤلاء القسم الثاني هم أتباع الرافضة أتباع الرافضة شاءوا أم أبوا رضوا أم لم يرضوا هم أتباع وهم أحفاد أو أبناء غير شرعيين للدولة الخمينية للخمينيين وللرافضة ولالشيعة في هذه الدنيا فالحقيقة يعني القسم الأول واضح القسم الثاني يعني هم إما الرافضة الرافضة قطعا ما في كتاب من كتب الرافضة إلا ويطعن في الليل والنهار في المملكة العربية السعودية ويتباكون بكاء مرير جدا على الأمر الذي كان في السعودية قبل حكم عبدالعزيز غير هؤلاء يأتي بعد هؤلاء غير الرافض عنده كتب الصوفية ما في كتاب من كتب الصوفية إلا ويطعن أيضا ليلا ونهارا جهارا يعني نهارا يطعن في المملكة العربية ويتباكون على الوضع الذي كان في السعودية قبل أيضا الدولة إيش يصفونها بأنها إيش دولة وهابية أو يصفون الحكم بأنه حكم وهابي أو يصفون دين السعودية بأنه دين إيش دين وهابي نعم دين وهابي لأنه الوهابية ضد الرافضة وضد الصوفية وضد البدعة الوهابية حقيقة ما طبعا ما في شيء اسمه وهابي ولا يعني هم يعني لم يرضوا بهذه التسمية لكن هم يعيبونهم بهذه التسمية على أنها مذهب مخالف أو يسمونهم الخمسية الصوفية يسمونهم إيش الخمسية والرافضة يسمونهم الوهابية أشاع هذا الأمر وأشاع المبتدع أنه هذه دولة وهابية تحكم بالحكم الوهابي تحكم بالمذهب الوهابي نحن نقول لو فكر العاقل ما هو الحكم الوهابي الحكم الوهابي هو الذي جاء وهدم جميع القباب على قبور آل البيت في البقيع وفي غير البقيع وعلى جميع من يزعمون أنهم من الأولياء وغيرهم فمن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا الرافض تبكي على تلك القباب وعلى الشرك الذي كان في المملكة في السعودية وكذلك الصفية يبكون على الشرك الذي كان والشرك الذي موحي ثم الدولة هذه قطعا من يعني من يوم إنشائها تحارب كل ما كان من فكر رافضي وكل ما كان من فكر صوفي حرب شعواء تنشر العقيدة السلفية رغم عنهم وهذا قطعا أقضى مضجعهم هم والله لا يريدونها إلا بدعية إلا دولة يعني تقيم الموالد وتقيم البدع يعني الآن مثلا لا يعيبون الحكم في أي دولة من الدول على أن نوهاب إليه لأنه قطعاً ما ينشرون العقيدة السلفية، ولا عندهم اهتمام بالعقيدة السلفية. هذه الدولة كل مدارسها من الأطفال في المرحلة الابتدائية إلى الجامعات وغيرها ما في عندهم إلا عقيدة سلفية خالصة نقية. إحنا ما نقول إنه ما في مبتديعة. في صوفية كثير ولكنهم يعملون تحت جناح تحت ظلام الليل. أما عنهم يجهرون حتى يعني المولد النبوي الذي احتفل العالم الإسلامي كله قبل أيام فيه هذه الدولة ما تحتفل ولا تسمح. لأي صوفي أو منحرف أو مبتدع أنه يقيم أي احتفال علناً في المملكة العربية السعودية هذا قطعاً ما يرضيهم لذلك هم لا يعني لا يذكرون هذه الأمور ولا يبينوا الحقائق الأمور التي هم يعيبون بها على السعوة لكن يقولون وهابية يقولون مثلاً خمسية يقولون خرجوا عن المذاهب خالفوا المذاهب هم ما خالفوا فإذا رجعت إلى أصحاب المذاهب والله هم على هذه العقيدة لكن هؤلاء لأن عندهم فلذلك أقول يعني باختصار أقول إذا رأيتم أي إنسان يبعن في السعودية فهو إما من أتباع الاستعمار من القوميين وغيرهم والعلمانيين أو من أهل الابتداع إما أنه صوفي أو أنه منحرف في عقيدته أشعل أنه قطعاً الدولة حرب على الأشعرية الدولة تعلن في جميع معاهدها وفي جميع مدارسها أن الأشعرية على ضلالة أن المعتزلة على ضلال العالم الإسلامي كله يدرس مذهب الاعتزال وفكر الاعتزال وفكر الأشاعرة العالم الإسلامي كله يقر يعني الطرق الصوفية والخبيثة هذه هذه الدولة تحارب الصوفية وتحارب عياد الصوفية, الصوفية وتعلن في مدارسها ومعاهدها يقول أن هؤلاء جميعا من أهل البدع هذا قطعا القول ما يرضي المبتدعة فداء إذا سمعتم من يطعن فهو والله إما مستعمر خبيث كافر جاعد علماني أو قومي أو ناعق لهم أو أنه على القسم الآخر إن كان من أهل الإسلام فهو إما رافضي خبيث أو متصوف خبيث أو أنه على الأشعرية أو على الاعتزال أو غيرها من الطرق ومن الانحرافات في العقائد أو في العبادات التي تحاربها هذه الدولة نحن ما نقول الدولة قطعا يعني في وصلت مرتبة الكمال في العقائد والعبادات وغيره عندهم أخطاء كثيرة جدا عندهم أخطاء قل كثير لكن إلى الآن يعني الأصل عندهم قطعا حكم الله وحكم من وإلى الأصل عندهم العقائد السلفية أما الانحرافات فلا ما درسهم وما عهدهم تدرسها لي وهذا قطعا يعني لا يقال ولا يوصف أيضا ولا يساوى ولا يماثل بين أي حكم وأي دولة في الدول العربية والدول الإسلامية جميعاً فضلاً عن الدول إيش الكافرة يعني هذا ما أردت والله سبحانه وتعالى أعلم حقيقة الأوراق يعني كثيرة من قبل أمس نعم إحنا نمر عليها أو نكر عليها الكر أحسن للمر الكر قط عن أسرع يقول ذكرت أن مراتب الإنكار ثلاث يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو أنا ذكرت ها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مراتب الإنكار كم من كان شجاعاً، من كان قوياً في دينه وفي يعني وفي ذبه وفي نصحه، وفي هذا كله من باب الجهاد ومن باب النصح، وهذه كلها قطعاً أصول في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن كان قوياً ومن كان كاملاً في هذه الأربع في الجهاد والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عندنا الله عز وجل، فينكر إيش بيده إن كان أيضاً مستطيعاً. وأن كان لا يترتب على الإنكار باليد كما قرره أهل العلم والسنة والجماعة مفسديش أعظم أو شر أعظم نعم ثم أن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فيش فبقلبه ونحن إن شاء الله نرجو أن نخرج عن إما اللسان وإما القلب نعم